ولقد انزلنا اليك ايات بينت يعني اي محمد مسوغير ما هندك نشانت اشكرا يد دليل السر في غمبري نيوتا يد وما يكفر بها وكساك يكفر بون اياته نوكت الا الفاسقون بس فاسقتين ابن اذج ديني دركتين يا خديت خذيتكن او ابتني كفففتكن